سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوبِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِبُ النَّجَامُ صَبِيحٍ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْكَ طَافَ 119. وهم نائمون 110. فأصبحت كالصريم 111. فتنادوا مصبحين 112. على حوثكم إن كنتم صارمين 113. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغارين 117. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 118. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 117. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 118. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم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 إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 112. سلهم أيهم بذلك زعيم 113. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين